أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يختنون ولقد فتن الذين من فليعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين أم الذين يعملون الشيئات أن يشدقونا من أحسن الذي كانوا يعملون ورَقَّيْنَ الإِنسَانَ بِوَالِدِهِ خُشْنَاتٌ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَكُشِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ يَعْلَمُ فَلَا فُطَعْهُ إليه مرضيكن فأولفيكن بما كنتم تعملون واللَّبِينَ آمَنوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ وَمِنَ ال من يقون آمنا بالله فإذا أودي في الله دعاء كلاً إلا في الله ولئن جاءن صم من ربك لا أوليس الله لأعلم بما في صدور العالمين وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا شهيدنا ولحلل خطاياهم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون وليحللن أثقالهم وأثقالهم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إنما تعبدون من دون الله أوسانا وتخلقون إفكاء ان الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكو له اليه ترجعون وان تكذبوا فقد كذب امم منه ذَٰلِكَ نُقَمُّهُ وَمَا عَلَهُ وَسُلْي إِلَّا الَّذِينَ بَلَاوَ أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يَبْدَأُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُنْشِئُهُ ثُمَّ هُوَ قل سيروا في الأرض فمنظروا كيف بدأ القلقة من الله من شئ من مشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير يعذب من يشاء ويرحم من يشاء من دون الله من وحير ولا نصير والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يأتوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حركوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون وقال إنما اتقلتم في الحياة الدنيا، ثم يوم القيامة يكفر بعض. من الصالحين ولوطا إذ قال لِقَوْمِهِ إنكم لتأتون الفاحشة ما تبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال وتقطعون ما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين بين الوسيل فكذبوا فاقتل تور ورجت فاصبحوا في دادر ذات وعادهم وثمود وقد بين لكم متاكلهم وزين لهم الشيطان أعمالهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين وقامون وفراهم وهامان ولقد جاءهم موتى بالبينات فاشتكبروا في الأرض وما من أقبلنا بالذل فمنهم من أرسلنا عليهم صبا ومنهم من دخلت في الصيحة ومنهم من فسقنا من الأرض ومنهم من أبغضنا وما كان الله ليظلمهم ولكن هم يظلمون مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل عن كبوت اتخذت بيتا وإن أهل البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون وتلك خالوا نظرب والناس وما يعقلها إلا وتلك الأمثال وما يعقلها الا العالمون خلق الله السماوات وال وَالْحَضَرُ كُلُّ ذَٰلِكَ لَآيَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ أَسْلِمَ مَنْ أُرِيدَ إِلَيْكَ إِنَّ الْثَّوَابَ لِأَبْنِ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون ولا تجازلوا أهل الكتاب إلا هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمننا بالذي Yeah, من قبل من كتاب ولا تخطموا بيمينك إذا الأركاب المبطلون بل هو بينات في صدور الذي نعوت العلم وما يدحد بآيات Oh, <laughs> فإذا أركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين لمدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آذلناهم وليتودعوا فسوف يعلمون أولم يروا أحدهم ومن آمنا ويتخطف الناس من حولهم